بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية أجوه يوم يذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسلم ولا يغني. تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصطوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 I'm not